هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار درس اليوم هو بعنوان المخرج من الفتنة باعتزالها وإمساك اللسان واليد عن الخوض فيها نحن في مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة في يوم الأحد الثالث عشر من شهر الله المحرم لسنة 1424 هجرية الموافق للسادس عشر من الشهر الثالث من سنة 2003. من السنة الميلادية العنوان كما قلت لكم المخرج من الفتنة باعتزالها وإمساك اللسان واليد عن الخوض فيها هذا هو عنوان هذا الدرس قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 إن الله مع الصابرين ومعنى تذهب ريحكم أي قوتكم وما كنتم فيه من الإقبال على الخير وعلى ما يحب الله تعالى ويرضاه إن التنازع يؤدي إلى ذهاب قوة المسلمين وذهاب إقبالهم على الخير وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لهم وارفق بهم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والآيات في هذا الباب كثيرة وأما الأحاديث فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع متفق عليه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى متفق عليه يعني إذا آلم أخاك المؤمن شيء فتتألم كذلك أنت وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنا في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلح رواه مسلم ومعنى الشحناء العداوة ومعنى أنظروا أي أخيروا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة, بالجماعة وإياكم والفرقة رواه أحمد وهو حديث حسن لغيره وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع هذا الحديث أيها الإخوة يفيد أن الفرقة بين المسلمين بجميع أنواعها في الأفكار والأقوال والأعمال عذاب يعذب الله عز وجل به من خالف أوامره وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة رواه مسلم وزاد في رواية الله مسلم يجير أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول, فيقول ما صنعت شيئا ما ثم يجي أحد أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين مرأته. قال فيدنيه ويقول نعم أنت يعني الشيطان حريص على التفريق بين المسلم وأخيه سواء كان بين الزوج وزوجته أو بين المسلم والمسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء قيل ومنهم يا رسول الله قال الذين, قال الذين يصلحون إذا فسد الناس رواه أبو عمر الداني في السنن الوارد في الفتن ورواه غيره وهو حديث صحيح كما في السلسلة, في السلسلة الصحيحة وعن جاب بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم وغيره أي إن الشيطان يسعى في التحريش بين الموحدين وبين أهل الحق المصلين حقا. يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها والمصلون هم الموحدون أهل الحق الذين لا يعبدون الشيطان أيها المؤمنون سمعتم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تأمرنا بالموالاة للمؤمنين والتحاب والرفق والتواضع والتآزر والشعور الحسن نحو بعضنا والمودة والتراحم والتعاطف والاعتصام بحبل الله جميعا وتأمرنا بالصبر على ذلك وتأمرنا بالاجتماع كما تنهان هذه الآيات وهذه الأحاديث عن التفرق والتنازع لأن في التنازع الفشل وذهاب الريح أي القوة والإقبال على الخير الفشل يؤدي إلى التنازع يؤدي إلى ذهاب الريح، أي ذهاب القوة وذهاب الإقبال على الخير. كما تنهاي هذه هذه النصوص عن الاعتداء عن الاعتداء على دم المسلم، وماله وعرضه، لأن ذلك حرام، كحرمة يوم النحر، وكحرمة الشهر الحرام، وكحرمة الحرم مكي. كما نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحناء، أي العداوة. لأنها سبب لعدم المغفرة كما نهانا عن الفرقة لأنها عذاب كما حذرنا من إطاعة إبليس الذي يبعث سراياه للتفر... للتفريق بين المؤمنين وأن... ونبهنا أن إبليس يفرح بتفريق المؤمنين فرحا كبيرا وأن الشيطان يحرش بين المص... المصلين الموحدين لي... ليوقع بينهم ويفرح بذلك خاصة في جزيرة العرب لماذا؟ لأن جزيرة العرب هي مهد الإسلام وإليها تتجه أنظار العالم لتكون قدوة له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وكان أهل الإسلام حينئذ غرباء لما بدأ الإسلام في مكة وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء الذين يصلحون إذا تسد الناس والغرباء دائما يكونون قلة فيجب على الغرباء أيها الإخوة أن يوالي بعضهم بعضا أي الغرباء أهل الحق المسلمون أهل الحق يجب عليهم أن يوالي بعضهم بعضا وأن يتعاونوا على الحق ولا يتفرقوا ويجب عليهم أن لا يخسروا إخوانهم بأن ينفصل كل يوم واحد عنهم أو جماعة وهؤلاء هم أهل الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح هم غرباء بين الناس وإن, من وإن مما يأسف له المسلم ما يحدث من وقت إلى آخر من خلاف وتفرق بين أهل المنهج الواحد المتبعين لمنهج أهل السنة والجماعة السلفيين كما يجري في هذه الأيام في كثير من البلاد في المشرق والمغرب من تفرق وتشاحن ومقاصمة وجدال وكلما مضت الأيام زاد الاختلاف وانتشر ووصل, ووصل لهذا الاختلاف والتنازع إلى بلاد لم يكن ظاهرا فيها من قبل وزاد الأمر شدة وكثرت الحيرة وانتشر الكلام في الحكم على فلان بكذا وعلى الجماعة الفلانية بكذا وكذا وهذه فتنة ما معنى الفتنة بالرجوع إلى كتب اللغة والحديث نجد أن لكلمة فتنة معانٍ ثقيلة، منها الفتنة بمعنى تأتي بمعنى الاختبار والمحنة، وتأني وتأتي بمعنى الفتنة بالأموال، والفتنة بالأولاد، وتأتي الفتنة بمعنى الكفر، وتأتي الفتنة بمعنى اختلاف الناس بالأراء، وتأتي الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، وتأتي الفتنة بمعنى الميل عن القصد. على كل حال وردت كلمة الفتنة في القرآن والسنة على أكثر من خمسة عشر وجها ومعنا والمعنى الذي يوافق موضوع هذا الدرس أي الإخوة والمقصود بهذا الدرس النصيحة هو الفتنة اختلاف الناس في الآراء كما قال ابن الأعرابي رحمه الله وهو من علماء الوه. أيها الإخوة إن الله تعالى بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً وناصحاً للأمة فما ترك خيراً إلا أمرنا به وأرشدنا إليه وما ترك شراً إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم وقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الفتنة وأمرنا بالابتعاد عنها والهرب منها وترك الخوض فيها وأرشدنا إلى السبيل القويم لاجتناب الفتنة قبل وقوعها فإن وقعت الفتنة فقد هدانا إلى الطريق المستقيم لإخمادها فمن اتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سينجو من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وبذلك يبقى صف المؤمنين موحدا قويا فاسمعوا بارك الله فيكم إلى هذه الإرشادات من القرآن والسنة قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب معنى الآية اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح والعصمة من الفتنة تكون بالاستجابة لأوامر الله ورسوله فإذا وقعت الفتنة بسبب ترك أوامر الله ورسوله فإن العصمة حينئذ من الفتن تكون بالرجوع إلى الله تعالى بامتثال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للمخرج من الفتنة أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الفتن وعطانا الحلول وحذرنا من الفتنة الكبرى اللي هي فتنة المسيح الدجال فتنة كبيرة جدا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل لها كيف يتصرف الإنسان إذا أدركه ذلك الوقت. فمن باب أولى أن يعطينا الحل للفتن التي دونها هذه الفتنة الكبرى. فهناك أحاديث. الحديث الأول حتى تجتنب الفتن ولا تقع في الفتن هاي الاختلاف بين المسلمين وبين أهل الحق أهل المنهج الواحد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه الحديث الثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع إيش معنى لا يزال المؤمن معنقا معنقا أي خفيف الظهر يوم القيامة من السيئات والتبعات متى ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح بلح يعني وقع في الهلاك فاحذر يا أخي المسلم أن تقع في شيء من هذا الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 سواء بإثارتها أو بالقيام فيها أو المشي فيها أو السعي فيها اترك الفتن ابتعد. قوله صلى الله عليه وسلم من تشرف لها أي من تصدى لها وتعرض لها تستشرفه أي تهلكه بأن يقع في سب مسلم أو ضربه أو قتله أو إيدائه الكلام أيها الإخوة الاختلاف في الآراء إذا تماد يؤدي إلى الاقتتال باليد وقد أدى وقد أدى هذا الاختلاف عند بعض الإخوة إلى التضارب بالأيدي وبعضهم كاد يصل إلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به أي ليعتزل الفتن ليسلم من, شرها ليسلم من شرها وعليه أن يذهب إلى المكان الذي يحتم فيه من الفتن الحديث الرابع انتبهوا لهذا الحديث جيدا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه الأيام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذلك قال إلذن بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع معنى مرجت عهودهم أي اختلطت وفسدت عهودهم وأماناتهم أي لا يكون أمرهم مستقيما بل يكون كل واحد منهم في كل لحظة على طبع ومعنى إلزم بيتك أي لا تتركه لا تترك بيتك للذهاب والسعي في الفتنة والتحذير والاختلاف بين, الحق بين أهل الحق ومعنى ودع أمر العام أي إلزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كفر الأشرار وقل الأخيار أو غلبت الحيرة أو تصل تفاعل المنكر أو خاف الإنسان من الانكار من مفسده على نفسه أو غيره أو على أهل الحق فالانكار حينئذ يكون بالقلب فقط معنى قوله صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك أي أصمت وأمسك لسانك عما لا يعنيك ولا تتدخل في في أمور في تناول اختلافات. قوله صلى الله عليه وسلم خذ بما تعرف أي خذ بما تعرف كونه حقا من الدين ودع ما تنكر أنه حق. وعليك بخاصة نفسك أي اهتم بأمورك الخاصة ولا وترك الأمور العامة. الأمور أمور الأمة مصير الأمة مصير أهل الحق لا تتدخل أنت أن اهتم بأمورك الخاصة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترض أفلح من كف يده رواه أبو دود وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع هذه الأحاديث أيها الأخوة يستفيد منها المسلم ما يلي فأوصيك يا أخي المسلم ويا أيها السني خذ بوصيتي التي جاءت من في هذه الآيات والأحاق أولا تعوذ بالله من الفتن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم يتعوذون كثيرا من الفتن وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من الفتن لأن الفتن أيها الأخوة تغير الأحوال وتجلب الشر والدمار وتغير العقول كما قال الشاعر يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما لم يكن حتى يرى حتى يرى حسنا ما, لم ير ما ليس بالحسن معنى البيت ما أحفظه ثانيا من النصائح إلزم بيتك ولا تغادره للذهاب إلى ما يزيد في ثالثا أمسك لسانك ولا تخض في الفتنة أبدا ولا تتكلم فيها فلا تمدح ولا تقدح بثاثا فعن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صامت نجا رواه أحمد والترمدي وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع من صامت نجا طبق هذا المنهج فلا تعقد المناظرات ولا تقول هذا دين لا بد من النهي عن المنكر لأن لا أيام الفتن واختلاف الناس لا نهي إلا بالقلب لأن النهي باللسان أو باليد يزيل في الفتن وأنت في ساعة والحمد لله فقد سكت بأمر الشرع ما سكت هوى لا الشرع هو الذي قال لك اسكت فقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسكت في مواضع كعند الاجتماع إلى خطبة الجمعة أنت تسكت عند الاجتماع إلى خطبة الجمعة تسكت لماذا تسكت؟ لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بالسكوت، وكذلك عند الغضب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا غضب أحدكم فليسكت إذن أنت سكتت بأمر الشرع بأمر الدين أنت تطبق الدين لما تسكت وليس كل ما يعلم يقال أيها الإخوة وليس ما يقال يقال في كل حال وإن من رجاحة عقل المسلم أيها الإخوة وحسن إسلامه وفقه نفسه أن يسكت عن بعض الأمور في أوقات العافية والهدوء في أوقات العافية والهدوء تسكت لماذا؟ لأن ذلك الكلام لا ينفع في تلك الظروف فمن باب أولى في أيام الفتن لأنه في أوقات الفتن يكثر القيل والقال وتتشعب الآراء وتتنوع الاحتمالات فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يخبر بحديث ما حق الله على العباد لماذا لم يخبر به إلا عند موته لما جيمت أخبر بالحديث سكت سنوات وسنوات سنوات عن هذا الحديث لماذا؟ مخافة أن لا يفهم الناس هذا الحديث فهما صحيحا ويتكل ويترك العمل كما جاء في البقاري وغيره وهذا في وقت العافية وحديث هذا في وقت العافية وأبو هريرة رضي الله عنه لم يحدث بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يكون من وراء التحديث بها فتنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه فتنه ليس فيه فتنة لكن الفتنة في أن بعض العقول لا تفهم هذا الحديث ستقع في الفتنة فلذلك سكت أبو هريرة رضي الله عنه فلم يقل هذا دين لا بد من نشره لا بد أن من ننهى عن البدع، لا مع أن ما سكت عنه أبو هريرة أحاديث وحي فمن باب أولى آراء المجتهدين وآراء العلماء إذا سكت عنها للمصلحة فأنت مأجور في أوقات الفتنة فهذا أبو هريرة سكت عن أحاديث مش آراء للناس أو للعلماء لا أحاديث نبوية شريفة سكت ولم يحدث بها لماذا؟ لأنه خاف من التحديث بها أن يؤدي ذلك إلى فتنة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة رواه مسلم. فاحذر يا أخي. إذا يدخل في مسك اللسان، احذر سب إخوانك المسلمين. والوقوع في أعراضهم وخاصة العلماء. في ناس صاروا يتكلمون على العلماء. رجل عالم من علماء المسلمين معروف. صار بعض الناس يقول له هو مش عالم. هذه فسفة. في في يعني قبل وقوع الهنة كان يقوله هو عالم ثم الآن صارقوا المشعال غلط لا تسب العلماء ولا تنطفسهم وكذلك قلاب العلم الشرعي من أهل الحق وعرف للعلماء فضلهم فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف نعالمنا حقه رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. وإذا وقع منك أيها المسلم شيء من ذلك فاستغفر الله واستغفر لمن وقعت فيه ولا تخبره لا تتصل عليه قل يا شيخ أنا تكلمت فيك أو يا طالب العلم أن تكلمت فيك لا أسكت لأنك إذا قلت هذا الكلام قد يزيد فتنا خلاص أسكت ولا تسب ولا تشتم واستغفر الله كذلك لا ترد على من سبك أو حكم عليك بأنك مبتدع أو أنك متعصب لفلان أو فلان لا ترد عليه ولو اتهمك بأنك أنت المسيح الدجال لو قالك أنت المسيح الدجال أسكت لماذا؟ لأن في وقت الفتن يجب على المسلم أن يسكت واضح أيها الأخوة طيب لا تحاول الدفاع عن من سب من العلماء أو أم لا الدافع، لأن لما الدافع سيأتيك كلام سيء، لكن لا تجلس المجلس الذي فيه سب العلماء وسب المسلمين. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تخاف. المؤمنين والعلماء، المؤمنون والعلماء يدافع الله عنهم. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات. لا تخاف. من كان مخلصا وعلى السنة سيرفعه الله لماذا لا تدافع ليس لأنك لا تؤمن بفضل ذلك العالم وبفضل ذلك الشخص المسلم لا وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمارك بالسكوت عند الفتن واختلاف واختلاف الآراء ولأن دفاعك سيقابل بكلام سيء فتزيد الفتنة ولأوقات الفتنة أيها الإخوة أحكام خاصة وكذلك يدخل في ذلك أيها الإخوة احذر أن تروع مسلما بقول أو فعل أو تخيفه فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع خامسا طبعا هذا في مسك اللسان الآن نأتي إلى اليد خامسا كف يدك في الفتنة ولا تشارك بها بكتابة في الورق أو شبكة الانترنت أو نشر أشريطة الردود ردود المختلفين مع أنك تحب هؤلاء المختلفين لأنهم من أهل الحق والسنة لكن لا تنشر لا لهذا ولا لهذا لماذا؟ لأن نشرك يزيد الخلاف ولا يرفعه ولا يقلله وخذ الأشريطة مثلا وسجل فيها القرآن الكريم وأما الورقات والردود تخلص منها حتى تنتهي هذه الفتنة وستنتهي إن شاء الله على خير فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأن يكسر سلاحه في الفتنة حتى يغلق الباب على نفسه عن المشاركة في الفتنة. سادسا خذ بما تعرف ما تنكر من أمر الدين خذ العقيدة الصحيحة اهتم بالصلاة بالصدقات بالصوم بقراءة القرآن الكريم إلى آخره الأمور المعروفة خذها الأمور التي تنكرها اتركها هذا. قول النبي عليه الصلاة والسلام شرح لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأما بالنسبة للأشخاص فإن منهج أهل السنة والجماعة الرجوع إلى حالة الهدوء والعافية التي كانت قبل وقوع الاختلاف والتنازع هذا منهج إذا وقعت فتنة ارجع إلى ما قبل الفتنة كيف كانت الحال فكن عليها فمن كان عالما قبل هذه الفتنة فهو عالم الآن بعض الناس كان يقول فلان الشيخ فلان عالم لما وقعت الفتنة صار يتنقصه غلق لا يجب ومن كان طالب علم قبلها فهو كذلك الآن من أهل السنة والجماعة وخاصة إذا كانت هناك تذكية من العلماء المعتبرين لهؤلاء المختلفين والدليل على الرجوع إلى الحالة الأولى من أخذ أهل السنة والجماعة هذا الرجوع إلى الحالة الأولى حالة العافية والهدوء ما رواه أبو وافد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة فقالوا فكيف لنا يا رسول الله كيف نصنع قال ترجعون إلى أمركم الأول رواه الطبران في الكبير وإسنانه صحيح سابعا عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة لا تدخل نفسك في أمور الأمة العامة لأن تدخلك لن يحل المشكلة بل قد يزيدها وعليك بأمورك الخاصة من اهتمام بعقيدتك وعبادتك وأخلاقك وصلاتك وقراءة القرآن والتفقه في الدين والاهتمام بأهلك وولدك وأقاربك وصنف الأرحام واهتم بعملك ووظيفتك أو دراستك وقيارة المرضى مثلا هذه الأمور خذها أمور خاصة نفسك جاءني شاب يقول يا شيخ يقولون عنك كذا وكذا قلت لا تتكلم لا تقل ما أسمع يقول لكن أنا أريد أن أبين لك يا شيخ إنهم يقولون كذا ويحذر قلت له لا تقل جبت حديث عبد الله بن عمر العاص إذا رأيتم الناس قد مري جدعوه قلت له أنت ماذا تدرس قال أنا أدرس الهندسة قلت له اهتم بالهندسة واهتم بصلاتك واهتم بأخلاقك قال لكن يأتي إلينا ناس ويقول قلت له لا تجلس اسمعوا قلت له اقرأ عليهم هذا الحديث فإن أراد فإن سمعوا وإلا فركم لا تقلق هذا هو الحل لا يوجد حل غير هذا أيها الأخوة حل نبوي مش حل نبوي ثامنا لا تنسى يا من يعيش في بلاد إسلامية أنك تحت إمارة أمير في دولة لا تنسى أن في دولة فيها قضاء والقضاء فيها أحكام وقوانين فاحذر أن تتجاوز هذه السلطات فتصير تصدر أحكاما على ناس وهذه الإصدارات من اختصاصات القاضي والحاكم. بعض الشباب ينسى نفسه يصير يصدر كأنه قاضي يحذر ممكن تؤخذ بهذا الكلام أنت لست قاضيا أنت موظف سمكري ولا تشتغل في المدرس شو دخلك أنت في القضاء تحكم على الناس انتبهوا أيها الإخوة انتبهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه أحمد والتلمد وغيرهما وهو حديث صحيح تاسعا إضافة إلى ما سبق فإنه مما يرفع الفتن بإذن الله تقوى الله تعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستخفار وكثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل علينا أي الإخوة أن نرجع إلى تقوى الله قال تعالى ومن يتفي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب المخرج من الفتنة بتقوى الله الفتنة تقع بسبب المعاصي التي يرتكبها الفساق فيكون شرها حتى على الصالحين نسأل الله العافية والتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكثرة الاستغفار وكثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل طيب وكذلك من الأمور التي تذهب الفتن المحافظة على الصلاة والصبر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الصلاة بالليل كذلك فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة سجعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب, صواحب الحجرات يريد أزواجها يعني يقصد, يقصد زوجاته لكي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ثم قال ثم سألته أُم سلمة يا رسول الله أنهلك وفين الصالحون؟ قال نعم إذا كثور الخبث الخبث يعني الزنا إذا كثور الزنا فإن الله يسلط الإختلاف على حتى على الصالحين فلا بد أي إخوة من معالجة هذه الأمراض أمراض الزنا هو شرع الله نهتم بهذه الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر العقيدة الصحيحة. وإرشاد الناس إلى الأخلاق الكريمة والعبادات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث أن ندب يعني استحباب أن ندبو إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة لا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له وبالله التوفيق انتهى في بعض الناس لا يصلي صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة ومشغول بالكلام نعم يوجد ناس لا يصلي صلاة الجماعة خاصة صلاة الفجر لا يصلي إلا ساعة عشر صباحا أو, أو, أو الظهر وتجده يتكلم في فلان ويمشي ويمشي لا بد من المحافظة على الثروات الخمس والدعاء والصلاة بالليل ليرفع الله تعالى الفتنة وعن معفر بن يسار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه رواه مسلم الله أكبر يعني اللي يعبد الله في الهرج الهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس اللي يهتم بالعبادة بالنوافر اقراءة القرآن الصيام وحفظ على الصلاة عنده أجر الإنسان اللي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الهجرة عظيم قال لماذا هذا الفضل لهذه العبادة في وأوقات الهرج لأن الناس ينشغلون عنها بأمور الفتن عاشرا اعتبر أخي المسلم عدم مشاركتك في الفتنة وسلامتك منها سعادة لك لا تعتبر أن ما دخل أنا لا أنهى عن المنكر أنا لا أحذر من البدع لا اعتبر عدم دخولك في هذا هو السعادة فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن مرتين ولمن ابتلي فصبر فواها رواه أبو دول وهو حديث حسن معنى ولمن ابتلي فصبر يعني من ابتلي فصبر بالفتنة تكلم عليه الناس وحذروا منه وقالوا فيه وقالوا قالوا صبر ما قابل هذا بالرتود والكلام والاتصالات لا صبر قال فواهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الإنسان كيف ابتلي فصبر على البلاء يعني له أجر عظيم الحادي عشر على من اختلف من أهل العلم وكان اختلافهم سببا للتنازع أن يفعلوا ما سبق فإن لم يريدوا ذلك فعليهم أن ينظروا فيما اختلفوا فيه فيما بينهم فهناك من الأخطاء ما قد رجع كل منهم إلى الحق والحمد لله فيسكت عن الكلام في هذا الأمر وهناك أمور الخلاف فيها لفظي خلاف مش حقيقي خلاف لفظي فليسكت عنه وأما ما كان فيه احتمال فيرجعون إلى هيئة علمية تصلح بينهم أو تحكم بينهم ولا ينشر هذه الأمور على العامة لا ينشر هذه الأمور على العامة أيها الإخوة فإن لم يفعلوا فليسكت بعضهم عن بعض لأنهم أهل الحق كما كانوا قبل هذه الفتنة كلهم أهل سنة فليسكتوا لأن السكوت هو المخرج من الفتنة بإذن الله وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن ابن علي رضي الله عنهما لما تنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين أنت تنازل يا أخي ولو كنت مظلوما ولو أنك ترى الحق معك تنازل من أجل مصلحة المسلمين أهل السنة والجماعة لا يختلفوا هذا هو المطلوب من المختلفين هذا هو المطلوب كان المفروض خاصة على طالب العلم الذي اختلف مع العلماء كان عليه أن يسكت كان عليه أن يمشي ويدعو بالتي يا أحسن ويرشد الناس بالخكمة والموعب الحسن ولا يحدث ما أحدث وقد ولله الحمد نصحته هذا الطالب قبل أن يبدأ في إصدار ردوده بأن لا يرد على الشيخ ولا يتكلم ويمضي ويصبر كما صبر أولو العزم ولله الحمد ومع ذلك يتهمنا بعض الناس أننا في صف لهم كنت من أو من أوائل من نصحه قبل أن يصدر أشرطته وردوده. لا تفعل يا أخي. احترم الشيخ هنا. ولو أخطأ في مسائل لكن هذا الخطأ ممكن أن يعالج بينكما. بينكما. ثم قبل شهر أو أكثر من شهر، دعست بنصيحة لهذا الطالب. قلت له داس يا أخي. كفاية خلا توقف يا أخي. جزاك الله خير. توقف. المهم. على المسلم أن يتنازل حتى لو كان إنسان معه الحق حتى العالم إذا تنازل من أجل مصلحة المسلمين سيعطيه الله تعالى أجل عظيم الحسن بن علي رضي الله عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية لما تنازل عن الخلافة مع أنه كان هو الأحق بها تنازل الله تعالى الله تعالى ترك له هذا الخير إلى آخر ذريته فجعل المهدي من سلالته وليس من سلالة الحسين الله أكبر شوف زما، فأنت يا أيها الشيخ وأنت يا طالب العلم إذا تنازل لن يذهب أجرك لن يذهب أجرك بإذن الله لأنك تريد إسكاة الفتنة وإخماد الفتنة فستجد الأجر العظيم ستجد الأجر العظيم أنت وسيدخر الله الخير لك ولذريتك وأحفادك. طيب هذا قلنا بالنسبة الذين اختلفوا سواء العالم مع طالب العلم أو طلاب علم مع طلاب علم اختلفوا في مسائل يطلب منهم ما سبق أما عامة الناس الطرف الثالث عامة الناس العوام وطلاب العلم الذين مش السبب في الاختلاف عليهم أن لا يتدخلوا في هذه الأمور ولا يتكلموا في هذه الأمور ولا يتتبعون الأحبار عليهم أن يفعلوا النصائح السابقة قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا النصيحة الأخيرة لا تحزن يا أخي المسلم سواء كنت من الخاصة من العلماء وطلاب العلم أم من العامة عامة الناس لا تحزن فإن الله ناصر دينه فقد تعرض الإسلام في كثير من الأحيان وفي عديد من الأزمان إلى فتن وحروب وهزات وخرج الإسلام منتصرا قويا لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لكن الخوف عليك الخوف عليك وعلى دينك يعني تدينك وعلى إيمانك على إيمانك تخاف على نفسك أن تتكلم بما فيما لا يعنيك فتأثم أو تتكلم في أخيك فتذهب حسناته أتدرون من المفلث المفلث الذي يأتي بصلاة وبصيام وبصدقات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وانتهك عرض هذا فإيش يعملوا هؤلاء يأخذون من حسناته إذا أنت حسناتك حافظ عليها أنت أولى بحسناتك من غيرك أنت أولى بحسناتك من غيرك يا أخي المسلم وعليك يا أخي كما قلت أن نهتم بتسوية الصفوف تسوية الصفوف تؤدي تسوية الصفوف في الصلاة تؤدي إلى اجتماع القلوب فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم تسوية الصفور لأنها تؤدي إلى اختلاف الوجوه والقلوب وأكثر من الدعاء لإخوانك المسلمين فقد قال تعالى ربنا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أيها الإخوة لا تنسوا السكوت والصمت لا تتكلم في هذه الفتنة أبدا لا سلبا ولا إجابا ولا تسعى في هذه الفتنة هذه وصيتي أرجو من إخوان المسلمين أن يأخذوا بها خاصة أهل الحق وفي الختام أقول كما قال تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن